ذَلِكَ فأَنَّ الله لَن يَكُم غَييرًا نِعْمَةًَ أََّمَهَا عَ قَوٍْ حتىَت يُغَيير مَا فيِأَافُسِهِب وَأَنَّ الله سَمير النالب كَدَأ بِآالِ فِ زَونَ وَالَّذينَ مِنْ قبلهم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 اَمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَافَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن إن الله لا يحب الخائلين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجدون